انت موضع كل شكوى وانت شاهد كل نجوى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه فاحب اولا ان اعتذر ان كنت ازعجتكم بعلو الصوت أو ما شابه ذلك فأقول لولا الله سبحانه وتعالى ثم اخوان الصدق ثم صحبة الصالحين لولا ذلك ما تيسر كثير من الفضل والإنعام والرحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده ولذلك أنت تلحظ هذا المعنى في امتنان الله عز وجل على العباد ب. Het is Als hebben, in de toekomst de toekomst van de Met على طريق نصرة الدين اخوانا في اقامه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اخوانا في الاجتماع على الخيرات اخوانا في قراءه القران اخوانا في نصره النبي صلى الله عليه واله وسلم كل هذا بنعمته لا بفضلك ولا بفضلك ولا بفضل فلانك ولا نفضع الله وانما هي رحمه ساقها الله عز وجل الينا نحن نتعرض لها ثم ان من تمام ما تحدثنا عنه في الليله الماضيه ان هذا الوجل وهذا الخوف لو استمر وحده بالعبد لاداه الى القوم. ولا أداه الى الياس ولا أداه هذا الانزعاج بسبب الخوف من مصير اعماله وانه لا يدري ان كانت قبلت او لا يؤديه ذلك الى ان يترك العمل فهل يطرح المساله على هذا النحو طبعا لا كلكم يعلم ان المقصود شرعاً توازن بين الخوف والرجل، فكل راج هو على الحقيقة خائف، وكل خائف هو على الحقيقة راجل. كل خائف من كونه لا يعلم إن كان عمله قبل أم لا، كل خائف من عذاب الله، كل خائف من ذنوبه التي. على كتفيه ياتي بها الى الله ماذا يصنع يعمل يصلح ما بينه وبين ربه يجتهد في الصالحات فاذا عمل رجا من الله ثواب ما عمل اذن هو خائف لكنه في الحقيقه خوفه هذا سيؤديه في نهايه المطاف الى ماذا إلى الرجل وكل راجل خائف. لماذا؟ لأن هذا الراجل يرجو ماذا؟ يرجو الله سبحانه وتعالى وفي رجائه لربه يعلم أن كل شيء بيده عز وجل فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وفي الثناء على الله والله يشب الثناء عليه الله عز وجل يحب المدحته، الله عز وجل يحب من عبده ان يناجيه، بل لا أدل على افتقار العبد إلى الله من نوع المناجاة التي تكون من هذا العبد لربه. يقول وهو ساجد: مسكينك ببابك، فقيرك ببابك، محتاجك ببابك، عبيدك ببابك. عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك لمن أذهب ولمن أرجو ومن مؤمن يا عتادي لملمات الزمن أقلني عثراتي واجبر كسرتي وغفر زلتي وبين يدي دعائه يقدم بنوع المناجاة ما أحلامه وما أحيلاها هذه المناجاة التي ربما يستطيل بعض الناس الدعاء بسببها هي عين ما يشبّه الله من عبده وهذا الباب فيه من يعني التفاصيل ما يدقق به به المقام لكن في النهايه هذا الذي يخاف من عمله الا يقبل يعلم ايضا ان ربه كريم وان ربه رحيم القران والسنه متطافران في هذه المعاني الى اقصى درجه اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا لا يستقيم لعبد رجاء بلا خوف كما لا يستقيم لعبد خوف بلا رجاء فلو كان رجاء بلا خوف لاداه ذلك إلى الكسل وإلى يعني ترك العمل ولو كان خوف بلا رجاء لاداه ذلك إلى القموت واليأس والفزع. لكنه خوف ورجاء يأخذان بكباب العبد إلى الله تبارك وتعالى بعض الأحوال je glimt in haar met een andere In dergelijke momenten moet een manier om te een manier om te te een manier يعني خوض في باطن وليس ساعات انشغال بالمخلوقين ساعات القلق وفي اثناء القلق في شعاع من الأمان موجود في القلب يأخذ من مقام العبد إلى مساحة الرجال والدعاء ثم يغلب هذا المعنى على قلب الإنسان ولا يجد له طريقا الا ربه ولا يجد لنفسه بابا الا باب سيده ومولاه فيظل يقرع الباب يمنة ويسره كثيرا وقليلا يتضرع الى الله عز وجل يقول بلسان الملتاث الملتاع الوالي الخاطئ ربه فيه حينها تجد طهما للاستغفار غير اي طعم مر عليك من قبل وانت تقول رب اغفرني والعبد اذا رفع يديه الى الله عز وجل فان الله تعالى الكريم كما قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما من سيحاسبنا فقال ابن عباس الله فقال الرجل اذا لا يضجعنا فإن الكريم إذا قدر عفا هكذا يستدلم بشأن أهل الدنيا ولله المثل الأعلى رجل عصى الله تعالى أربعين سنة كما ذكر ذلك من قدامى في كتابه التوابي من أخبار بني إسرائيل فقشط بني اسرائيل بسببه ومنع القطر من السماء فخرج موسى بن عمران عليه السلام بقومه من بني اسرائيل سبعون سبعين الفا او يزيدون خرجوا الى الصحراء يستمطرون رحمه الله ويسالون الله عز وجل ان يمطرهم وموسى نبي كلمه الله يرفع يديه الى الله عز وجل يا رب اسقنا اغثنا ثم إنه لا يسقى ثم إنهم لا يسقون ولا تزداد السماء إلا نصاعة ولا يزداد الجو إلا حرا فيستغيث موسى بالله سبحانه وتعالى ويسأله فيقول الله تعالى لموسى يا موسى عبد من عبادي يبارزني بالمعاصي أربعين سنة مره أن يخرج من بينكم فيقوم موسى خطيبا في بني إسرائيل ويقول لهم منعت برجل يعصي الله منذ أربعين سنة أخرج من بيننا حتى نسقه شوف بقى المسألة عملا يعني مسألة صعبة جدا تصور المسألة يجعل الإنسان في حيرة كيف كانت هذا الرجل على رؤوس ان كده ليخرج من بين الناس حتى يسقط؟ فنظر هذا الرجل عن يمينه فلم رجل من الممكن نظر يكون يساره فلم من الممكن ان يكون خوف شديد فوضع وجهه في كفيه واستعبر وبكى وقال يا رب سترتني أربعين سنة وأنا تائم إليك ما لبث أن قال ذلك حتى جاءت سحابه عظيمة بيضاء امطرت القوم كأنها أفواه قرى فرفع مسنده إلى الله عز وجل قال يا رب لم يخرج أحد كيف سقينا لم يخرج أحد قال سقيتم بالذي منعتم مع الزوجات يرى من له الأسماء الفسنة والصفات العلا يرى ربه في صورة الأسماء الدالة على إنعامه وإفضاله حسانه لكن لا بد أن تنتبه إن بالرغم من ذلك فالعلماء يقولون لا تجتمع وحشة الإساءة maar voor الظن يعني het een geval dat we een geval hebben, dat we een geval hebben, dat we een geval hebben, dat we een geval hebben, dat we een geval een geval hebben, dat we een geval على dat وقد قال الله في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فانا اظن بالله انه سيغفر لي ايه انت كاذب لانك لو كنت تحسن الظن في الله كنت احسنت اليه العمل واحد زائد واحد زاويتني طب هب انه احسن العمل واجتهد في الطاعه وسارع الى التوبه ووقع في المعصيه مرة واثنين وثلاثة وعشرة لكنه في كل مرة صادق في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى هذا خير ألف مرة من ذلك بالرغم من أنك بالرغم من أنك ربما ترى في نهايه المطاف صورتين للمعاصي ده بيعصر ده بيعصر ده بيؤذن دا بيؤذن ده بيخالف دا بيخالف لكن ما قام بقلب هذا العرب غير ما قام بهذا العرب هذا العالي أن يدعى المعاصي كثير التوبة هذا ربما يتوب الله عز وجل عليه فيقلع لكن الثاني كيف سيتوب إن كان يظن على طول الطريق إنه في أمان فكيف سيتوب وكيف سيقلع عن المحال كيف سيترك ما هو عليه وكما جاء في الحديث الصحيح أذنب عبد ذنبا قال أي رب اغفر لي ماذا صنع هذا العبد؟ أذنب لكن بعد الذنب أعمل إيه؟ استغفر خذ بال مش استغفر بطريقة إيه؟ يعني كده يعني كالمستهزم في ناس في العياذ لله يعني يقع في المعاص والكبائر ويقول ربنا ظف فهذا مستهزم لكننا نتكلم عن مين؟ عن الذي يتوب حقا يعني يقول رب اغفر لي وعنده الندم على ما فعل وعنده العزم على عدم العوده ف فهذا الذي يقول رب اغفر لي بهذه المعاني صادق يحمل عليه هذا الحديث امام عبد الذنب قال رب اغفر لي فقال الله تعالى علم عبدي ان له ربا يأخذ الذنب ويغفر الذنب قد غفرت لك ثم كذب قال اي رب اغفر لي قال الله يغفر الذنب ويغفر الذنب قد غفرت لك فاذنب ثلاثه فقال الرب يغفر الذنب الذنب على ما شد فقد غفرت لك العبارة دي ويطير بها فرحا انه صار معه رخصة لان يفعل ما يشاء وكل ما عليه انه يجي في الناي وليه رب يغفر لي فهل فهم ذلك الرجل او فهم هذا الانسان صحيح طبعا لاحظ ان هذا الكلام من الرب Hadith van had muhsin Deze taal van Allah is gehouden op deze getrouwe dienst in zijn tucht. de als de dienst heeft dan wordt hij vergeven. Allah, de Allerhoogste, om de dienst heeft de Dit van هل أنها أنه مرد ساعات كان فيها إساءة وحشة الإساءة دي المناسبة يعني وحشة الإساءة من لما يمسي ينسي يحصل عنده قفها بينه وبين الله يعني الذي يريد أن يبكي في صلاته ولما يسمع القرآن يعني تحضره والعبرة وهو خاشع في الصلاة ما عنده مشاعر الإقبال والرخبة فيما عند الله سبحانه وتعالى كل دي كل هذه المعارف تحتاج إلى تهيئة وتحتاج إلى تجهيز تحتاج إلى تمهيد إذا في أنص وضد الأنص الجفا في جفا وفي وصان في حال الوصان بيكون في إيه في أنص وفي حال الجفا بيكون في ايه وحشه وضحت فوحشه الاساءه لان في جفاء في جفاء العلاقه لا لا تقترب من ربك لا تحافظ على هذه المعامل خارج الصلاه لا تنتبه كيف أن نظرة ولا لمسة ولا بسمة ولا كلمة ولا لف ولا كل هذا لتأثير تجد في البهر ولو بختحي وما ربك بالظلام للعبيد ومع ذلك تواب عز وجل غفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى يعود على العبد بالوصال بعد الانقطاع كريم لو كان الامر يعني كما يكون في الدنيا واحد زعل واحد يقول له انا مش عايز اعرفك تاني ما شوفش وشك تاني ما تجيش هنا لكن ربك سبحانه وتعالى عاد العبد عاد الرب عليه بالتوبه والمغفره والرحمه وبسط جناح الاحسان فالوحشه دي كما عرفتم سببها الجفاف تزول الوحشه بالوصايا والوصايا يعني يدخل العبد في الانس واذا دخل العبد في الانس حدث ولا حدث عن الإضحافات والإلهامات والكرامات والرحمات والمعاني الفاضلات حدث عن القرب حدث عن انشراسة والعناية والشماية حدث عن الاصطفاء وحدث عن الاجتباء وحدث حدث الكبش باب او بحر لا ساحل؟ بحر المنشط والمكره مش بس في مجرد الخلوات هو في الخلوه رائع طب وبعدين وبعدين عجز وبعدين لا يقرب بالمعروف ولا ينهى عن المنكر وبعدين لا يصلح بين الناس وبعدين لا يرى اثره في الناس مساله يبقى فيها خلل على طول هذا الكلام الذي يعني علاقه العبد بربه لابد ان تنعكس على علاقته بالناس خليني اختم بهذه الاشاره وان كان الامر يعني يحتاج الى مزيد من التفصيل بعض الناس ربما يقول والله النور انقطع ده احنا واقفين في حر ده الصوت مش مسموع ده السلام ما وصلتش ربما نكون يعني غير موفقين ربما نحن maphroom, ربما نحن ممنوعون ربما نحن matroodun. <مطردون> <Hal> هل يمكن ان يكون عند احدنا een, هذا المعنى مره een, كلمه سابقه een, een, يعني كلمه عابره انك een, <عبد> في كل الاحوال een, <عبد> في حال الصحه een, <وعبد في حال المرض> Abdif ik al de koe, abdif ik al de brof, abdif ik al de hine, abdif en de fock, en ik al de sawa, abdif ik al de turk, abdif ik al de matrijel, de matrijel, en ik al de de zauja, أنت في كل أحوال عبد عبد في ماذا؟ عبد فيما قدره الله تعالى عليك من أقداره ليرى فيك أثر العبدية هتسلم ولا معضل أحيانا يكون المطلوب من العبد أن يسلم لأقدار الله ويدفع القدر بالقدر بالأسباب الممكنة وصح معنى الحديث أن الإنسان يكتب له في حال مراضي ما كان يفعله في حال صحة يعني أنا كنت كل ليلة بقوم اصلي بجزء تعبان جدا ومريض وما قمتش خالص من أجل ما أنا فيه من من مرض يكتب لك ما كان منك في كل ليلة تعملها إن أضع المبع مش بقدير قدر ماذا فعل؟ يسلم يرضى في النهاية هو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى سمع بقى ده اخر آخر الختمة سمع نص الختمة ربع الختمة عشر الختمة أنت واقف في جموع الطالبين وفي جموع المستجيرين قوم يقفون بين يدي الله تعالى يسألونه أنت ترى نفسك أقل واحد فيهم فأنت إن شاء الله تعالى مجبور خاطر انت ان شاء الله تعالى ونحن معك في زمره الناجين احسنوا الظن بالله يجب ان نحسن الظن بالله مع كوننا يجب ان نحسن العقل لا تصح واحده من غير الاخرى نحن امامنا السباق ليس فقط في رمضان السباق في رمضان وفي غير رمضان قال الله تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والأرض ولم يكن لنا هذه المسابقة لف يوم معين ولا في شهر معين ولا في سنة معين طول منافسك يتردد في صدرك فأنت في ميدان السباق إلا إن رمضان له خصوصية السباق فيه الأجر فيه عظيم جدا الأجور فيها يعني مرتفعة الثمن فلذلك نحن نوليه عنايه الخاصة ونجتهد فيه أكثر عن غيره أما عباد الله الصالحون فالدنيا كلها له ميدانا للسباق حياته كلها ميدانا للسباق هو مع الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال أمامك بعد رمضان صلاة الجماعة اختبار عظيم اختبار عظيم من صلى لله أربعين يوما لا دفته تكبيره الإحرار كتبت له براءتان براءه من النار وبراءه من النفاق من يقدر على ذلك من ينافس في هذا المشروع امامك بعد رمضان القران الذي كنا نسمعه ونعجب من اخباره واحكامه واياته وتطير القلوب فرحا وطربا بما يسمع امامك القران هو نفس القران اللي في رمضان هو القران اللي بعد رمضان ماذا انت صانع في القران امامك الدعوه الى الله عز وجل باب عظيم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وهذه الهدايه التي تطلبها للناس ليس لها مقاوم نحن لا نريد شيئا من أحد نحن لا نرز من وراء الدعوة إلى الخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوى إصلاح بلادنا بديننا وهذه قضيتنا ما عندنا قضية أخرى وأول قضايا الإصلاح بالنسبة لنا أن تنفيد أن تعرض الله وحده لا تشرك به شيئا ما عندنا قضية ثالثة سوى ما ذكرناه ثم ما يندرج تحت هذه القضايا من تعليم الناس الخير ومن يعني التعاون على البر والتقوى إلى آخره كل ذلك.